وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع العمور يولج الليل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 الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل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 الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهون بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات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 وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم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 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أَلَمْ يَعْلِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لذكر الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله ي موتنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 115. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا 116. يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 تراه مصفراً، ثم يكون حطاناً، وفي الآخرة عذاب شديد ومقفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابق.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 صاب من نصيب في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير.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 وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مَنْ نُذُرَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرًا مِّنْ فاسقون ثم قفينا على آثاري برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رفتا ورحمة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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتقم كفلين من الرحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لَأَنَّ يَعْلَمَ لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيدي الله وأن لفضل بيدي الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم.